فتول عنهم يوم يدعوا إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.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 كان كافر، ولقد تركناها آية، فهل من مذكِّر؟ فكيف كان عذابي ونذور؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكِّر؟ كذبت عذو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 مُنقِذ فكيف كان عذابي ونذير ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكّر كذبت ثمود بالنذ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 من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتق بهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطى فعقر فكيف كان عذاب ونذر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرٌ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بطرة عذاب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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر